بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة العلوم السلفية تقدم أنا تائب أنا تائب أنا تائب أنا تائب, أنا تائبٌ عن كل ما تستنكره ومع ذلك تبنى إلى الله لأننا تكرناه في وما كان باطلا فنحن نتوب منه في حياتنا ونرجع منه بعد مماتنا ما وأنت تعلم طلابك أن يتعصبوا لك أشد من تعصب الأحناف لأبي حنيفة لأنك أنت صرت إمام الثقلين من يقول هذا يا أخوان أن ما أنا إلا إمام الثقلين ما عندي إلا هذا فقط الغلو أنا ما أنا إمام الثقلين أنا أنا درس وإذا جاءك الذين يؤمنون بآيات فَإِنَّ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قطعوتين إمام إمام وأنا أدرس الله الأجر المتشبثين بعبارة إمام الثقلين. انا ابغض الغلو في ولست اهلا لان اغلّه يا ايها الذين امنوا توبوا إلى الله توبه نصوحا أنا تائب أنا تائبٌ, أنا تائبٌ, أنا تائب أنا تائب عن كل ما تستنكروا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات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 انك على كل شيء قدير اين قالوا ان المستقلين لو ذوبوه لذاب لحم وشنه بالاشعار التي قيلت فيه اما الغلول <تصفيق> الذي قيل على راسه فحدث ولا حرج ولا حرج امام الثقلين ويوصفونه بانه امام الثقلين يعني امام الانس والجن يعني حتى الجن ما تركوهم من لم يقل من الجن بأن لان يحيى امامهم فويش اظن من حمار اهله عندها <تصفيق> ما هذا ما تركوا شجرا ولا حجرا ولا مدرا ولا إنس ولا جن شلاميه ولا قدوم لا تغير يعني إمام الساقلين وناب الساقلين وناصح الحمير ونصف ونصف ونصف يا من لغير عيوبنا لا يبصر وبغير ذنب دعاتنا لا يذكر أنا تائب, أنا تائب أنا تائب أنا تائب أنا تائب عن كل ما تستنسر أنا تائب عن ذلك البيت الذي سبق التراجع عنه إن لم تشعر مرقت علي عبارة يا ليتني ما قلتها أو ليتكم لي تعذر والشيخ يحيى أشر لي حينها لكنه ستر الذي لم تستر وليستتاب فتبتدون تردد وعن للعلوم استفسروا ولعله لا زال في طياتها يا من لغير ذنوبنا لا يذكروا. انا تائب يا قومها لي توبة؟ ام انكم لي بالقنوط تبشروا انا تائب من إن ذلك البيت الذي انتم به للانتقام تبرروا. وعلى المشايخ تهجمون به ومن دار الحديث به هناك تحذروا. انا تائب يا رب فاغفر جلتي. اولا اشتغفى. لمن يستغفر خفرانك اللهم مهما تعاظمك ذلاتنا لا جال عفوك اكبر والشيخ يحيى ناصحا مثل اسمه قاس ووثاب على من غيره رضو اني اخفأتكم من بعض السلام هلا يغفر كل هذه الاعمال وهذه المواقف وهذا المواقف لا يغفر هذا الذي قتل من اثبت قضي الله توبته عند الحدادية لا رجو القطاع عند الحجابي لا رجع الخطا عند الحجابي لا رجع الخطأ ولا يعترف بخطأ وإذا ما قرر الأسلام بخطأ ما فيه وإذا قال أذنبتوا ثوبتوا لا ثوبت ابدا حتى عند الخوارج الغلاد إذا تاب ثوبت ثوبتوا عندهم لا منهج خبيث.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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا قولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم يعني إمام التقلين الناصح أقول لك هذه الكلمة بارك الله فيكم ما هي إمام الثقلين ولا أعتقدها ولا أقرها والله لا من قبل ومن بعد الحاضر سامعون حصلت زلة من شاعر صلت زلة من شاعر تاب إلى الله عز وجل منها والتوبة يقبلها حتى الخوارج فضلاً عن غيرهم ومع ذلك ما زالوا يكررونها إمام الثقلين ما أقر هذا ولبيان في هذا في مشور على الشبكات أن هذا خطأ ولا أحب الغلو فيي ولا في غيري وأعوذ بالله نحن نعتقد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله قال يا رسول الله يا سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن قال أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا يستهوينكم الشيطان إلى غير ذلك نعم فهذا والله لا هو قولي ولا أقره ولا من رب وربما بعض الأوقات أكون مشغولا عن الكصائب يقرأها شيء فإذا نبهت عليها نبهته وقد نبهتُه عليها أن هذا خطأ وهذا هذه المقولة وسراجع عنها كيف كبرون هذا؟ يعني يبحثون عن شيء يثبت الغلو هكذا بحثوا لهم عن شيء يثبت أن عندهم غلو ما في شيء ما في شيء والناصح الأمين غلو غلو غلو أما كلمة الناصح الأمين والله هذه كلمة قالها الشيخ رحمه الله إحسانا ظنا بحسن من إحسان ظنه بي نعم والحمد لله أَسْلَّ الله أن يوفقني أن أنصح المسلمين واسال الله عز وجل أن أكون أمينا ولا أحب الله المبالغة وكثير من الناس يقول يا اخي حذك هذه أنا ما أريد هذا الكلام بعد هذا ولا أحبه نعم وكلمة الناصح الامين ولها أصل أيضا لها أصل الأمانة موجودة, موجودة في الصالحين والنصح موجود في الصالحين نعم هذا شيء الشيء الثاني أنها لها أصل ففي الحديث قبل الاخير من صحيح البخاري كتاب التعبير قال الحافظ ولا يعبر الرؤيا إلا من كان عالما الا عالم ناصح أمين حبيب هكذا قال في هذا الحديث في حر الحديث وحتى في التشتري يقول كان في الحليه لأبي نعيم كان ناصحا امينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابي عبيده امين هذه الامه وما الى ذلك هذا تعصيل المساله وذكر المساله اما مساله اني انا احب هذا لا والله ما احبه وأحب ان اكون متواضعا ساكنا هادئا ومن قال ذلك مما أنت لن يقول ناصح عمين كذا بعضهم ترك هذا الكلام وأنت نفسك ربما قالوا فيه أشد من هذا فلماذا الحمل علي الناس يحبون من يرونه يعلمهم الخير وربما بالغ بعضهم وربما زاد ونقص والخطأ مرجع والله يفتق الجميع قال دعوة الشيخ بن باز والشيخ الألباني لم تكن هكذا ودعوتنا والله لأ من, من بعد لم تكن هكذا والخطأ الذي إذا حصل من اثنين وتاب منه ما يبقى يكرر هذا ما يبقى يكرر هذا وفقكم الله يقولون إنكم تفرحون بالمدح وتفرحون بمن قال فيكم امام الثقلين والله يا اخي ما افرح بالمدح لا من قبل ولا من بعد والله شاهد ومطلع على القلوب ولكن ياتي بعض الشعراء بعض القصائد أنظر فيها احذف منها الذي هو ما يستحق الحذف وبعض الشعراء يعني أستحي ان اقول له تعالى انظر القصيده ربما يكون يعني شاعرا قديما شاعرا له يعني منافحه وما إلى ذلك قد تكون الزلقه والخطأ ولا تكسبه كل نفس الا عليها وعلينا النصح وعلينا البعد عن الاطراء نحن نؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقول عبد الله ورسوله فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل أنا سيد الناس يوم القيامة والأساة صاحب اللواء المحمود والحوض وقد وقثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمع, سمع رجلا يقول يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا يستجلينكم الشيطان انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله وامثال ذلك كثير بمثل هذا فرموا اياكم الغلو قال الله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وهكذا من يعني الغلو في الصالحين من اوسع اوديه أو الاباطل الغلو في الأفاضل كما هو معروف من كلام المعلم رحمه الله هذا ديننا واعتقادنا بغض الغلو وبغض الإطراء وبغض المخالفات وبغض الكلمات الشارده عن الحق وأننا ننصح أنفسنا بملازمة الحق قولنا فعلا ونعتب على من يقول الشعر أعذبه وأخذبه نقول هذا ما هو صحيح بل أعذبه وأصوبه ويجب تحرر الحق فيه والعدل فيه والإنصاف فيه يجب تحرر الحق في الشعر والنثر الشعر حسنه حسن وقبيحه وقبيح والله عز وجل يقول وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبين فأنا أبغض الغلو فيه ولست أهلا لأن يغلى فيه ماهو ما هو والله أرضى بذلك وأبغض الغلو في الصالحين وأبغض الغلو حيث الك. هذا من عقيدة أهل السنة ودعوتهم وكم لنا ولا الحمد من أشرطا فيه تحذير من الغلو أهله والباطل أهله كل ذلك ديننا واعتقادنا تديننا الله فلا أقر المبالغة ولست إمام سكالي وأنا أدرس إخواني, إخواني. وأقوم بمجهور. أقوم بمجهود أشل الله أن يكتب الأجر المطلوبة وأن يغفر أزل الخطل وتلك المقولة أنكرناها وننكرها على غيره ممن زل وإخوان الذين يرون وأنا أراجع بعض القصائد يرون كم أحدث من بعض الكلمات حتى فيها والله ما رباه بعضها أقول تركها ما فيها غلو ماذا له التحرث هذا تجنب دع ما يريبك لا ما لا يريب فلا يحتاج إلى هذا وما إلى ذلك والشعراء شعر بعضهم له نزوة ربما تطفح عليه بعض الكلمة أو مع ذلك. ثم إن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة تراجع عنها وما هبسلنا وتراجع عنها تركوها وأنا ما أنا, أنا من نستقل أنا انا مدرس صلابي واستخلفني الشيخ رحمه الله على هذا الدار للدعوة إلى الله عز وجل نسال الله البركة وكل يشرح عمله في الدنيا والآخرة كل سيقدم على ما قدم فمن يعمل إثكال ذرة خيرا يرى ومن يعمل إثكال ذرة شر يرى والحمد لله البركة حاصله تستوي حاجة إلى الاطراء بالله الحمد البركة حاصلة في التعليم والبركة حاصلة في الدعوة والبركة حاصلة في السنة والبركة حاصلة في الدفاع عن الخير ودرع الشر عنا والبركة حاصلة في وجوه كثيرة ولكن ما أدري ما مقاصدهم بهذا أنا ننقر هذا في أنفسنا عياء عياذا بالله وبعض الكلمات كتكرة أنا أكون مشغولا بالأوراق مشغول بالمستأذنين مشغول بأشياء والله بعضهم ما انتبه له كم القصيدة أوراح وإن نبهت إن, إن سبهت لها أو نبهت عليها نبهت عليها الله من شاء الله الله بعض من بعض على الله مثل هذا قلبي I will go back فعله لا, لا الله لهذا يا شطاره يا شطاره يا شطاره يا شطاره يا شطاره على شطاره يا شطاره يا شطاره يا شطاره يا شطاره يا شطاره يا شطاره يا شطاره يا شطاره متعالين متعالين متعبدين والله يغضب علي ولا أستطيع إكرار إخباري بشيء. فما أتناش العالم؟ أنا أتبارك الله عليهم. يقول الشعير لا يستطيع لهم الدعوة من العذاب. ولا تقول إلا يعني الله فيكم لا يستطيع إلا أن سبحان الله عباده كلهم لان ذلك إن شاء الله الله عز وجل في جواره والله يعلم ما تعرف من لا زوج من الله منكم وأنا من حين قصروا من عباده وافكار الله سمعنا عندها رأى أبو بدر سمعنا عندها رأى أبو بدر والله ومن شبههم يقولون إنه يفرح بمن يمدحه وقال إنه إمام الثقلين هذا ليس صحيح ونحن نعاشر الشيخ من زمن بعيد ونراه زاهدا ورعا عن هذا المدح وإنما يقوم الشعراء ويلقون بعض الأبيات وبعض القصائد يمدحون شيخهم كما مدح السلف أشياخهم وكما مدح السلف ائمتهم وما زال المدح ساريا وجاريا على ألسنة الشعراء وعلى ألسنة العلماء وعلى ألسنة غيرهم لأن المدح فيه نوع اعتراف بجميل الممدوح وأن صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس خرجه أبو داود عن أبي هريرة وفي الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله والمدح لأهل الحق ممدوح ما لم يصل إلى الغلو، فالغلو مدموم شرعا وقدرا شرعا لأن الله نهى عنه وقدرا لأنه يؤدي إلى فتنه الممدوح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احتفوا في وجه المداحين الطراب أي الذين يتجاوزون الحق فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد قال لا تطروني كما اطرت اليهود نصار ابن مريم وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسيله والله عز وجل قبل ذلك قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق والنبي صلى الله عليه وسلم كما يحدثنا عباس عند النساء يقول إياكم الغلو كما في حديث المسعود عند مسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون فالغلو مذموم ولا يرضى به سلفي على طريقة النبي صلى الله عليه, عليه وسلم كما أن الجفاء مذموم ولا يرضى به وإنما أمرنا بالعدل والإنصاف ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا هو وأقربوا للتقوى وبالنسبة لهذا البيت قاله الشاعر أبو زيد الحجوري وتعرفون أن للشعر نزوة وقد أخطأ فيه ولم يوافق عليه وذكرناه في كتابنا الخيانة الدعوية سهوا ومع ذلك تبنا إلى الله لأننا ذكرناه في كتابنا وما كان باطلا فنحن نتوب منه في حياتنا ونرجع منه بعد مماتنا ما فمن وجد في كتبنا أو في دروسنا أو في أشرطتنا أو في خطبنا ما يخالف الكتاب والسنه فنحن نبرأ إلى الله مما يخالف الكتاب والسنه فنحن بشر نصيب ونخطئ ونعلم ونجهل فهذا البيت لا يجوز التعيير به بعد توبة قائله وايضا شيخنا لم يقره ولم يرضى به والبيت الآخر الذي ذكره ايضا أبو مسلم الحجوري في قصيدته التي يقول فيها لو ذوبوه لصار لحمه لحمه سنة ولصار آيات الكتاب الباقي هذا البيت والله الذي لا إله إلا هو أني أنكرته عليه قبل قراءته للقصيدة في المكتبة ولكن قدر الله قرات القصيدة به وطبع البيت ثم طبعنا الكتاب البيت في الكتاب مع قصيدته في الكتاب الآن في الذكر فمع ذلك لما كان هذا خطأ رجعنا عنه وتبنا منه وكتب الشاعر خطه بذلك ونشر في الشبكات فلسنا مثلهم انتقدنا عليهم أمورا فما تابوا منها وذهبوا يتلمسون المعادير لأنفسهم ويحتجون بخطأ غيرهم وقد بينت ذلك في مقدمتي للطبعة الثانية من كتاب الخيانة الدعوية المتضمن لعون الباري في بيان حزبية ابن مرعي ومن جرى مجراهم ورد تخلصات البخاري فالشيخ احيانا لم يرضى بهذا وايضا لم يرضى بالمنح كم يسكت من الشعراء واحيانا يتجاوز الشعراء وينكر عليهم أما أنه يرضى أن يرفع فوق منزلته فهذا غير وارد وغير صحيح جلس شخص من الأخوة في نمار قال واحد من هؤلاء الأمراض قال لي يا فلان تعال معنا محاضره الشيخ عليا اسمعها في التليفون قال لا لا الشيخ عليا هذا مطعون فيه مجروح من المتعصبين <تصفيق> قال ايش في قال لا مو متعصب قال ايش في وي قالوا متعصب قالوا ايش قالوا قالت هذا بالله عليك هذا عرفناها انت عاوز اساله هي قالوا قالك انت سلفي سلفي ربيناك على الاتباع يا فلان قطعا في فلان ليش لانه يقول ويقول يا فلان فلان يقول فيه كذا وكذا أسمع من هذا وهذا حتى أحكم حتى أحكم حتى خاصة إذا كان الخلاف داخل أوساط الدعوة السلفية، بخلاف إذا كان الخلاف سلفي خلفي، أما إذا كان الخلاف سلفي سلفي فالأمر يحتاج منك إلى تبصر هذا الأخ يقول قال فسمعت محاضره للشيخ حيا، وهذا الأخ مر من أمامي فعطيته التليفون وضع على أذنه والشيخ حيا عندما يتكلم يقول. يقولون عمي انني اقول اننا امام الثقلين يقولون انه امام الثقلين قال انا امام الثقلين قال انا يحيى الحجوري انا اخوكم يحيى ادرس طلابي ولا انا امام الثقلين ولا هذا الاخ مسكت تلفون قال يوم والله لنبيكذبوه. لنبيكذبوه. مع انه بيذبو لانه بيذبو مع قد ظلم الشيخ يحيى فتره حرام عليك يا اخي والله تسمع يا اخي ذهب ابن عمي في الاسبوعين الماضيين للسعوديه التقى بالشيخ محمد بن هادي المدخلي اتصل بي يقول لما جلسنا معهم الصوره عندهم ان ما فيها احد خلاص يعني ما فيها الا قليل من الطلاب هو قليل من السفهاء يعني وكانهم دراويش قال قلت يا شيخ تعال تعال ترى امه بالآلات قد طلع الجبل الان اخذوا الجبال كلها يبنون بيوت امه لا يعلمها الا الله من طلاب العلم كذب وتلبيس وتدليس والعياذ بالله جلسنا مع الشيخ ربيع في الحج هذا. أول ما جلسنا كنا احنا شابر الزاد بعض الأخوة وهو يقول أنتم من الشمال ولا من الجنوب؟ قلنا يا شيخ احنا من اليمن ما في شمال الجنوب خلاص ودعناه واحد قال لا لا شمال جنوب شمال جنوب شمال من دي بيطلع لهم الناقمات هذا في شمال جنوب يعني في الآن حراك سياسي وحراك دعوي حراك السياسي يريدون فصل اليمن. الحركات الدعوة يريدون فصل الدعوة فابعاد دممات كلها وحدها وهؤلاء يمكثون وحدهم وفي هناك ناس يمولون بالأموال بالملايين والمليارات فأنا ناصح لإخواني أن نثبت على السنة دماج هذه يا إخواني بارك الله فيكم فيها من العز فيها من حفاظ القرآن وأصحاب قيام الليل وصيام النهار فيها من الفضلاء والأخيار ماذا يريدون من الناس ماذا يريدون لو كانوا يريدون مالا ما سيحدرو من أحد افتحوا عينيهم بعبوا فروشهم ليه على الكسر الكسره ومشعله لكنهم يريدون حق يريدون جنة فيما نحسبهم الله حسيبهم واجهوا العالم واجهوا الرافن وقدموا اجسامهم وارواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى لماذا يحدرون من الباطل يريدون شيء مع مواجهة العالم كله لهم فالواجب ان ناصر الحق وأن نقف معه وأنه آذرة وما نستطيع بالكلمة بالدعوة بالتناصح فيما بيننا حتى يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى دماج والله في عنها يوم لقاء الله دماج والله في أنقنا سنسأل عنها يوم لقاء الله دماج والله في سنسأل عنها يوم لقاء الله دماج والله في سنسأل عنها يوم لقاء الله, الله قطعوتين المتشبثين بعبارة إمام الثقلين وللمزيد من الصوتيات تفضلوا بزيارة شبكة العلوم السلفية العلوم ومت